وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا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 لَ كَانَ فِي يُوسُكَ وَإخْوَتِهِ آيَةُ للِسائِلين إذْقالَاوا لَ يوسُفُ وَأَخُوه أَحَبُّ إى أَبِنَ مَِّا أأَحَبُّ إى أَبِنَ مَِّا وَنَحمنُ رصْبَ إِ وَقُتِلَ يُوسُفُ أَوْ طُرِحَ فِي أَرْضٍ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بعض يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ قُولُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لحافظون.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 لَمماا ذَذهبَب بِه وَأَجمَرُ أََجَعلُوا فِي غيَابَةِ الْجُّ وَأَو حَينَا إلَيِْلَُ نَبِّ أنهُم لَُنَبِّ أنهُم وَهُمْ لا يَشْرون وَجَاءُ أَبَهُم عيشَأَ يَبكُون قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قميصه بدم كذب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 وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآهُ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنَّهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَلْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا الا الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه ان كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال قال انه من كيدك إن عظيم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 إِنَّا لَنَرَاها فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدتُ وَأَعْتَدتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُ وَقُلنا حاشَ للهِ وَقُلنا حاشَ للهِ مَا هَذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَت فَذَٰلِكَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ ولا قدروا ومتوه عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه ربي السجن احب الي مما يدع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 اننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي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 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ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 وَسَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبَسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْمُرُونَ قَالُوا أضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وقال الذين نجى منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان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 فَذَرُوا فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قليلا مما ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يغْصُفُ فِيهِ يُغْرَسُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إلى ربك يَا بُنْيَانَ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا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 يَتَدَاوأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عليه فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ قَالَ آتُونِي قَالَتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ المنزلين فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَهُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَدْيَاهُمْ قَالُوا قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا من فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين فَلَمَّا بَطَشُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَنَا بِغَيْرِ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَسْتَأْذِنُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله موثقا من الله لا تاتنني به إلا, الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقه قال الله علما ما نقول وكيل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 ولمّا دخلوا على يوسف فأوى إليه أقاه قال إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهزهم جعل السقايه جعل السقاية في رحل أهيه ثم أذن مؤذن أيتها العير أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك وَلِمَن جَاءبِ حِملُ غَعيرِ وَأَنَ بِزَعِيم قَاوا تَ اللَّهِ لَ قَدَ عَلِمتُم مَا جَِّا لِنُفسِدَ فيِي الأأَوْضِ وَمَا كَُّا وَمَا كَُّ سَالِحِين قالَاوا فَمَا جَزَاءُهُ إِنكُنتُم كَذِبِين قَاوا جَزَاءُ مَ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 والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله معاذ الله خُذَا إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَاعِدَة إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ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 قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبرتمين فصبرتمين اسال الله اسال الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم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 يا ايها العزيز مسنا مسنا واهلنا اضطر وجئنا ببضاعه مسجان فانفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قَالَ هَلَعَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إنه مَ يَاتَّقِ وَيَصْبِد وَيَصْبِر فَإِن اللَّه لَا يُضيع وَجرَْ الْمُحسِنين قالوتَ اللَّهِ لَ قَد آسَكَ اللَّهُ عَلَنَا وَإِنا كَُّا لَخَطين قَا ل تَثْربَ عَلَْكُمُ اليون يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين وَلَمَّا فَصَلَةِ الععَعيرُ قَالَ أَبُهُمْ إِي لَأَجُِر حَيوسُفَ إِنّي لَأَجدُِرِي حَيوسُ لأجد فَلَلَا أَمْ تُثَّدُون قَاوا تَو اللَّهِ إِكَ لَ فِي ضَلَِكَ الْقَدم فَلََّا أَجَ الْبَشيرُ القَا الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا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 مِن بعد أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّي قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي من تأويل خاطر السماوات والارض انت ولي انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين